إذا بدأ يقول أشهد أن محمد ذكر المحبوب صلى الله عليه أحب الخلق إلى قلبك أعظم المحبوبين من خلق الله كلهم عندما تسمع اسم محمد ماذا يفعل بقلبك هذا الاسم ماذا يفعل بقلبك هذا الاسم ماذا يحرك في قلبك سيدنا بلال عندما انتقل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى هذه القصة حسنها غير واحد من الحفاظ لما انتقل المصطفى إلى الرفيق الأعلى لم يستطع بلال أن يحتمل البقاء في المدينة لأن كل شيء فيها يذكره بمواقف كانت بينه وبين المصطفى فارتحل إلى أرض الشام إلى هذا البلد المقدس المبارك الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى دارية قريبة من دمشق وتزوج هناك ثم استيقظ ذات يوم إنه ويبكي فسألته زوجته ما يبكيك قال رأيت رسول الله البارحة هل يعني لك شيء إذا سمعت كلمة رأيت رسول الله تحرك في قلبك شوقي ترى؟ هو قال كما في البخاري ومسلم من رأاني في المنام فقد رآني حقا لا ما قالها عبثا ما قالها إلا ليحرك في قلبك هذا المعنى رأيت رسول الله البارح يقول يا بلال ما هذا الجفاء أما أنا لك أن تزورنا خرج زائرا في قصة عظيمة منها أنه لما وقف بكى ولم يتمالك نفسه لقيه سيدنا الصديق رضي الله عنه يا بلال هل لا أذنت لنا كما كنت تؤذن لرسول الله فقال عذرن يا خليفة رسول الله والله ما استطعت أن أؤذن بعد وفاته أي في المدينة كنت إذا انتهيت من الأذان آتي إلى حجرته وأقول الصلاة يا رسول الله ولان كيف أقولها سيدنا عمر يعتذر له فيقبل الحسن والحسين أحدهما في الثامنة والثاني في السابعة سيدة شباب أهل الجن فيعتنيقهما ويبكي يشم فيهما رائحة جدهما فيسألانه أن يؤذن فلا يستطيع أن يقاوم الطلب يصعد على المكان الذي يقف كان عليه أيام رسول الله يؤذن ويؤذن لما قال الله أكبر الله أكبر ضجة المدينة الله أكبر الله أكبر صاح الناس في البيوت أبو عثى رسول الله تذكر الصوت الذي كان يؤذن في أيامه صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله خرج الرجال من من بيوتهم وخرجوا من اسواقهم اشهد ان لا اله الا الله خرجنا العذارة من خدورهن الرجال والنساء خرجوا خرجوا الى طرقات المدينة يضجون ابعث رسول الله ابعث رسول الله فلما وصل بلال الى قوله اشهد ان محمد رسول الله خنقته العبرة وما استطاع ان يكمل اذانه ونزل من على المكان الذي كان يؤذن من قال الراوي فما عرفت المدينة يوما أشد بكاء وعويلا بعد يوم وفاته كيوم قال فيه بلال أشهد أن محمد رسول الله هذه القصة أوردها الله على لسان الآن في هذا المجلس لنستشعر كلمات أشهد أن محمد الرسول الله الذي لولاه ما عرفت الأذان ولا عرفت الصلاة ولا عرفت لا إله إلا الله الذي لا يتم إيمانك حتى يكونه أحب إليك من نفسك لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبي، الذي جعل الله حبه سبحانه وتعالى مرتبطا به ما جعل الله حبه مرتبطا بأحد من خلقه إلا سيدنا محمدا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني والثمرة يحببكم الله لا يثبت لكم فقط أنكم أحببتم الله بل ترتقونه إلى رتبة الله يحبكم فيها فإذا سمعت المؤذن خمس مرات خمس مرات في كل يوم يكرر أشهد أن محمد رسول الله تعرف تقول أشهد أن محمد رسول الله بعده ترديدا كما هي السنة بقلب حاضر بقلب يستشعر الصلة بهذا الجناب الشريف بهذا الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم تعرف تقول رضيت بالله ربا الذي أرسل إليه محمدا تعرف تقول رضيت بالله ربا وبسيدنا محمد نبيا وبالإسلام دينا فإذا قال المؤذن حي على الصلاة